السؤال رقم عشرين في هذا المرتفع المقاطعة صعبة ألف أسهل مرور السيارة بأمر بحذر أعيد في هذا المرتفع المقاطعة صعبة ألف أسهل مرور السيارة بأمر بحذر